ومن يقل اتم منكم لن الله يا رسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرا مرتين نؤتيها اجرا مرتين واعتننا لها رزقا كريما يعني اُشْتُنَّكَ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ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 كاسعد الله هُ نص سو وآجرًا حظيم